بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر طفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزون فأهلتنا أجد منهم بطشا ومضامة من الأولين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 وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده إِنَّ إن الإنسان لكثور مبين أم اتخذ مما يخلق بناك وعفاك بالبنين وإذا أَحَدُهُمْ بِمَا بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه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 قالوا إنا بما أوحلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين فإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني, إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدئين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وأباءهم حتى جاءهم الحق ورسول, ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون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 ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لمن بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارض عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا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 أجعلنا من دون الرحمن آلية يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال فقال إِنِّي رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إِذَا هم منها يضحكون وما نريهم آية إلا هي أكبر من أفتها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون فقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون ونادى سرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يُكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ سِتْرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّتْ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ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 ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه قال قد جئتكم بالحكمه ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم هليم فلينظرون هل إلا الساعة تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المستقيم يا عبادي لا خوف, عليكم لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم أزواجكم تحبون تطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها وفيها ما تستهيه الانفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ان المجرمين في عذاب جهنم خالبون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكتون لقد بئناكم بالحق ولكن للحق كارهون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 فاصفح عنهم وقل سلام فسوف